اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ارئه هو استغنى اراه استغنى ان الى ربك الرجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارا ايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لا الا من انتهى لناسف عن بالصيه ناسيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ